بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين قال رحمه الله تعالى وذلك في تكملة تفسير سورة الفجر وقوله والليل إذا يسر قال العوفي عن ابن عباس أي إذا ذهب وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يسر إذا سار وهذا يمكن حمله على ما قاله, قاله ابن عباس أي ذهب ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل فإذا حمل قوله والليل إذا يسر فإذا حمل, فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وكذا قال الضحاك والليل إذا يسر أي يجري وقال عكرمه والليل إذا يسر يعني ليلة جمع رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم جمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وليلة جمع هي ليلة ليلة مزدلفة التي يكون الحاج صبيحتها متجها إلى إلى أين يذهب بعد مزدلفة؟ يذهب إلى, إلى مينة يبيت بمزدرفة الليلة كلها وإن كان معه نسوة أو مرضى أو ذو حاجة فإنه يبيت أكثر الليلة حتى يغرب القمر ثم يذهب إلى مِنَّا، فيرمي جمرة العقب الكبرى في يوم النحر يوم العيد، ثم يعمل باقي مناسك يوم النحر من الهدي، وحلق الرأس، و... آ... والطواف طواف الإفاضة، نعم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عاصم عيّصام، حدثنا أبو عامر، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو. وأبى سمعت محمد بن كعب بن القرظي ولا كثير ولا كثير. شقوله أمور كثير ولا كثير ابن عبد الله بن عمير. نعم. <تصفيق> قال سمعت محمد بن بن كعب القرظي يقول في قوله والليل إذا يسر قال إسر يا ولا تب إلا بجمع. وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجى ودين وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من طعاق ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف ويقولون حجرا محجورا كل هذا من قبيل واحد ومعنا متقارب وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم فهذه الآيات فيها قسم الله عز وجل بالعبادات وأوقاتها وله تعالى أن يقسم بما شاء انتهى كلام شيخنا نعم وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من الصفات في حديث ابن عمر وهو حسن إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك وفي رواية فقد أشرك وكفر فالحلف بغير الله محرم وهو من الكبائر ومن الشرك الأصغر والعياذ بالله يقول ابن الله لله عنه لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادقا لأن الحلب بغير الله ولو صادقا شرك أصغر والحلف بالله كاذبا كبيرا والشرك الأصغر أعظم من الكبائر نعم نعم أنظر في تفسير نبيحاته نعم نعم قال رحمه الله ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم, وطاعتهم قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد وهؤلاء كانوا متمردين عثاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسل لرسله جاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم وذمرهم وجعلهم أحاديث وعبراء فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد وهؤلاء عاد وهاؤلاء عاد الأولى وهم أولئك وهم أولاد عاد عاد ابن إرم بن عوص ابن سام بن نوح قاله ابن إسحاق وهو الذي بعث الله فيهم رسوله هودا عليه و... و... السلام وهم الذين إنك وهو وهم نعم كثير نعم كثير ابن عبد الله ابن عمرو وليس كثير. نعم, نعم. قاله ابن إسحاق وهم الذين وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فانجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي الش... بيوت الشعر نعم no. نعم no. المزني نعم no. ضعيف no. no. نعم نعم <تصفيق> كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأخواهم بطشا ولهذا ذكرهم, ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم قال مجاهد إيرم أمة قديمة يعني عادا الأولى كما قال قتادة, قتادة ابن دعامه والسدي إن إرمى بيت مملكة عاد وهذا قول حسن جيد قوي وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون وقال العوفي عن ابن عباس إنما يعني يتنقلون مع الخيام وبيوت الشعر نعم ما يتاهم الله وجل من بسطة وقوة في الجسد لكنهم كذبوا نبيهم هودع نعم وقال العوفي عن ابن عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد اعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها وقال بنوا عمدا بالاحطاف لم يخلق مثلها في البلاد واما قتادة وابن جرير فأعاد, فاعاد الضمير على القبيلة اي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم وهذا القول هو الصواب وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد لا. التي لم يعمل مثلها في البلاد وإنما قال التي لم يخلق مثلها في البلاد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عما حدثه والخلق من صفات الرب عز وجل وحده لذلك المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة لماذا لأنهم يضاهؤون خلق الله تعالى أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهؤون خلق الله تعالى فلا أحد يضاهئ خلق الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليخلق ذرة وليخلق شعيرة فهذا على سبيل التعجيز لأنه ليس لهم أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا شعيرة ولا يستطيعون إلى ذلك سبيل مهما أوتوا من قوة وعقل أبدا لا يخلقون ذرة ولا يخلقون شعيرة ولكن هذا أمر مفاده التعجيز نعم. قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إيرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي يهلكهم ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال قرأت كتابا قد سما حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحدة، وأنا الذي كنست كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة, إلا أمة محمد قلت فعلى كل فعلى كل قول سواء بهذا القول أم الحديث الذي قبله الذي يخرجه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي فإنه حديث ضعيف فيه الجهلة حدثني معاوية بن صالح من حدثه على المخدام فهذه جهلة وقوله حدثنا أبو صالح وهو صلوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة نعم قال رحمه الله قلتُ فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا والله أعلم ومن زعم أن المراد بقوله إرمذات العماد مدينة, مدينة إما دمشق كما روية عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو الإسكندرية كما روية عن القراضي أو غيرهما ففيه نظر فإنه كيف يلتأم الكلام على هذا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد ان جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمات بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإنما نبهت على ذلك لألا يختر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن, بلبن الذهب والفضة بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وإن حصباءها اللآلء وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب وإنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة الجهلة من الناس أن نعم. تصدقهم. أن تصدقهم في جميع ذلك أن صدقهم أن صدقهم في جميع ذلك أكلف شام أن صدقهم صدقهم نعم تصدقهم